I'm not gonna lie. Oh man الحجر شق القمر بإشارته سعت الشجار نتقى الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلا